أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآن خيرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوضأ ألم يجدك يتيمون فأوى Bismillahir Rahmanir الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافضت الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَارًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا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 أصحاب أم بثا وكونتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليضنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا